الحمد لله مرض العالمين وصل الله على مبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المسليمان وأشهد الله لله من الضاره وإحجاب الله شريك له وأشهد أن نبينا محمد مدى من عبد الله ورحمه وصلنا بحول الله من قوته ومدنيه وطوله إلى الخلقة الثالثة في عشرة من مده السابقين وضضيه في الدين أهلام القسيم الشيخ عبد المحمن بناصر السعدي قيم الله بطوله وصلنا إلى باب الصلح قال الله عز الزلد والصلح طيس وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو أحرم حلاياً ضرره الأودى والتلميذي وقال حسن صحيح وصحر الحاكم وفقر الأسلامي رحمه الله عز الزلس الصلح لغة هو خاطر منزع الصلح لغة هو قطع المنزع وشرعاً هو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخصين العقد الذي تنقطع به خصومة المتخصين قل المبته النبي محمد سل الله عليه السلم إن الشيطان فالآيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينه إن الشيطان فالآيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فهو لا ي عن نفل روح المنزعة والمحصمة بين المسلمين على حطام الدنيا الذي لأجل ذلك شرع الله عز رجل أحكام الصلحي ماذا لنار الفتنة بين المسلمين وإبطالا لكيب الشيطان الذي يدفل فيه يعني استقرار واستمرار حياة المسلمين المؤمنين فالنبيل محمد صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته شرع كما مبلغه وكما أمره ربه سبحانه وفعاله رب بأمته أن يكون الصلح بينهم والأصل فيه الجواسر فالصلح الأصل فيه الجوائز فتقطع المنازعة بلن المتنازعين والمتخاصمين مما تحصل به المصلحة وتندفع به المضرة بما لا يقالد شرع بما لا يقالد شرع الله عزته وغلود الصلح كثيرة جدا في الكتاب ذا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معه لذلك الصلح بالمعنى العام الصلح قطع المنازعة من المتخاصمين أو المتخاصمين تمام قطع المنازعة في أي كانت ومن المتخلف بين الزوجين إذا بدر من احديه بنشوزا او اعراضا ولهو ذلك اقام الله على سيدنا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اله و من الها اي يريد اصلاح يوفق الله بين اي يريد اصلاح يوفق الله بينهما تمام وللمراه ان تصالح زوجها على بعض حقها او كل حقها لاقم الله عز وجل لا تنطقن ذكرا عن شيء منهن نفسها فبلوه هنيئا مريئا وقال الله عز وجل فأليس عليهم أجنوحا أن يزلح بينهم أغطلحا وفق الحقل وقص صالحة بعض النبي رضي الله تعالى عنه صالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك نوبتها ونبتها بنه صلى الله عليه وسلم على أن يقيها في عصمته لتبقى أم بالمؤمنين رضي الله تعالى عنها فتنشر في يوم القيامة مع أمهات المؤمنين وزوجات السيد المرسعين صلى الله عليه وسلم ومنهم الصلح بين الطائفتي المتنازعتين المتقاتلتين قال الضرب عز وجل وإن طارفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهم فالصلح جائز بين المسلمين كل المسلمين على مستوى الأفراد والجماعة على مستوى الأسر والدول والأفراد والطوائل قال الصلح جائز أي مباح ليس واجبًا ولا فرضًا أو نحو هذا إنما هو جائز الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا والمخالف يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاذا صالح يقول فاذا صالح عن عينه بعينه اخرى او بذين جائز طبعا دخل كده الخط في اول باب الصلح احنا قلنا اصلا في صلح على الحقوق المعنويه كحق رجل مع امراه وحقوق المنازعات بين الطوائف والدول والحقوق الماديه كحقوق الاموال رجل استدان من كرجل دين فاراد ان يستوفي من ذلك الدين فلم يقدر فحصل بينهم نوع من الانواع المشاحه والمخاصمه على ان يتنادل احدهما الاخر بصوره من الصوره الصلح يقسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار صلح على اقرار وصلح على انكار صلح الاقرار مثلا كان يقرب رجل لرجل ها يقرب رجل ثم يقول صاحب الدين ابرط ابراؤه فقط يعترف بان لي عليك ها دين او دينا تمام فيقول اعترف وقبلوا بذلك يقول انا ابري فهذا بيسمى صلح على سبيل الابراء ابراء نوع من انواع التبرع نوع من الانواع التبرع ليس لها فقط البيع ولا الشراء ولا في ارباح ولا خسائر امر فيها نوعا من النوع يعني بيجي على نفسه شويه تسامح ها؟, ها ولا ايه لا يتصالح ولا يتشابه ولا وصلح اخر هو مع اقرار على سبيل المماوره على سبيل المماوره يعني اقرن لك بما بما لك علي من دين بما لك علي من دين ها ولكن يعطى ضعفها يعطى ضعف الدين وانا انسان اصلا يعني ادانا استفر رجل استفر رجل ولا شاهد ولا ضمين ولا رفيقه فلا تستطيع تثبت هذا فيحتاج الى نوع من الإقرار ممن عليه الدين الإقرار كما يقولون شيء للأدلة أو أقوى للأدلة فأنا لا شهد عندي ولا رهن عندي ولا ضامن عندي ولا كفيل عندي ولا ورقة تثبت بها فأقول له قد أخذت مني كذا وكذا يقول ما أخذت شيئا قد اترضت مني ألف دينار مثلا أو ألف مني مصر تمام؟ يقول هل هو ما شهدت تقر وأنا وطالبك بنصف يدي تقر وأنا فأرض بالنصف هو طبعا من باب النص العام ولا العام كله تمام لو عصره في اليد وهو لا يدر شيء فبنقول له ها تقضر لي هذا المال وانا انا ايه يعني ارا يعني اراقب ما اضع عنك هذا الشيء فالشيء بيضرب صور من صور من صلح, المعوضة. صلح المعوضه في الخصومات الماليه صلح المعوضه في الخصومات لكن طبعا هو ده المعنى في الدراسه في كتب الفقه مش اصول الهنا الزوجي ولا صور من التقدير المختزل كده المعنى العام أما المعنى الذي يتناوله لما ورفقه فوصوحه المخصنات المالية لما يتخصطه في هذا الفضل والملاينان وهذه الأشياء يقول فإن صالحه ها؟ واحد صاحب دين مع واحد صاحب ها؟ صاحب يعني واحد مدين واحد مرسلين فيقول فإن صالحه عن عين بأخرى أخذ منه مثلا كتابا فقال عقلي الكتاب قال يعني لو رضيتها في لو رضيتك بنسخه اخرى طبعا مثلا او كتاب من نوع ارضي نسخه اللي كانت موجوده مثلا هذا الامر اعطيك مخطوطا في نفس العلم او في من علم اخر يعني ينفعك فاعطاه صالح على العين بعين اخرى تمام صالح على العلم بعين اخرى تمام من اي صيغه يعني ما قال له كتاب اعطيك مثلا مكان مثلا وليكن حساب او مبلغ مالي أو اعطيك مثلا عن عن ارض ببيت أو اعطيك عن الشقه قطعه ارض اعطيك عن السياره مثلا يعني اثاث معارض يا شباب عن عين كانت عليه بعين اخرى جاز تمام جاز ده انت ادب متبادلي معارض عن عين البدائيه جاز تمام عصالحه عن عين بديه يقول مثلا انت اخذت مني مثلا كتاب الجلاله تمام رد له يقول هو اي حاجه موجوده خلصت طب اذا ال10 اللي كانت عندي هذه كده انتهى خلاص تمام؟ ويتفرصه ليس بينهم مشكل لذا ذلك وإن كان له عليه دين فصالحه عنه دعين جاد سيقول عنه مختص حق الناس واحد الثلاث من واحد مثلا عشرة دنيا مين كنية أتف دنيا وما عشرة ثلاثة قال له تب خلاص أقول لك أنها ليها خلاص خذ انتك فلت كده وما كده خلاصين كده احنا كده خلاص جاد ذلك المنشور عندنا هذه السورة بالسورة يسمى صلح صلح تمام؟ صلح من أي أنواع من صلح صلح طلع. على الإقرار قرار صالح عن دينه بعين من الأيام ويأخذ حكم به يقول حم البيع برضه أن يكون الله المالك وأن يكون أهل التصرف وأن يكون الله الشرط لك نفتها في البيان يقول وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز أو بدين قابضه قبل التفرق جاز أو بدين قابضه قبل التفرق جاز تمام؟ وداء صداء وقد خلصنا خراس التهجير إنهم يقول او على منفعة في عقاره او غيره معلومةً او صالحه عن الدين المؤذل البعضه حالاً جال ذائباً صباح او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومةً ها؟ لا لا لا او إن صالحه على منفعة في عقاره كالسفل مثلاً ها؟ او يريد ان عقار ولكن تكون معلومه تقول الايه تقول المنفعه أو صالحه عن الدين المؤجل ببعض يعني استلف منه 1000 جنيه هات ال1000 جنيه معلش انا عقارك شهرا او اعطيني زراعه ارضك شهرا او او دوره كده انتهينا تقول أو صالحه على منفعه في عقاريه او للعقار ما شرط ده كل مصلحه معلومة كسبنا الضالي ونحولي او لها وعن الضالي المؤزل ببعضه حالاً ببعضه حالياً مسألة ضعف وتعجل واحد اشترى من واحد مثلاً حاجاً بإيه بإيه؟ أو بالقصر. تمام؟ كل يدفع كل شهر مثلاً ألف النيئة أعلى مدة سنة يعني مية ونبتاً كافة بتاعتماشر تمام؟ فوصل إلى بعض الأمر فقال له يعني دخل إيه كم شهر؟ دخل إيه عشرة أشهر بألف النيئة لخلصهم ت يعني انا أنا وأنت أننا وطيك هذه النموية حالاً وأخيراً كنت متأين على ذلك هذه المسألة يقالون لها ضعف وتعجل ولموضح زعب الأهل العلم المعاصرين ويرى الجمهور على أنها لدى يعني من بقى قياس العكس قياس العكس بيقولوا الذنب الحرار سيادة على الدين نظير الأجد نظير تطويل المدة فنعكسها ننقذ من الدين نظير تقليل المدة فقالوا هذه صورة من صور الريب المحرم لكن الشيخ السيد رحمه الله تعالى إليها بحث قوي جدا في المسألة دي في رسالة لطيفة اسمها المناظرات الفطهي ناظر في مسألة ضعوة تعبير وانتصر لها وانا كلام الشيخ الإسلام ابن سلميه ابن طيب رحمه الله تعالى وقالوا إن الصورة دي جائزة ولكن تكون عند الحال هذه الصورة جائزة ولكن تكون عند هذا كإيه؟ كدين كاثر عن الرجل أو خاشق أن يموت عليه الليل أو هذه المسألة أو أراد أن ينتخفق بالدين عليه ولكن اطلّه حياته شهر وكل ميل ونار عن مالك سبيده شهر وشهر, وشهر, وشهر فالراحة في هذا الكل وكل البروج من هذا يكون ضاع ضاعني أنقص من الدين الذي علي وأتعجل لك بإيه؟ الأقصد في مدة أقصد كنا محتفين على عشرة ألاف على مدة عشرة أشهر خذهم ثمانية ألاف على مدة شهرين أخذهم مثلا ستة ألاف أو سبعة ألاف الآن هل نتهد؟ ولذلك طالب من شيء هذا الأمر فيه نزاع بالأهل العلم وقد اختاره الشيخ الأعلامة الثاني رحمه الله تعالى اتصار لمده الشيخ الأعلامة الثاني طيّر الله تعالى قال أَوْ كَالَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْلَمَا لِمِقْدَانِ كيف يحصل هذا؟ يعني الشركات تتعامل مع بعضها تمام؟ يصل المرة دي بعض المبلغ ويخصر حسابات ويروض بعض البداع ويخصر بعض الأقصاد أموال فاتها متأي فمع فاترة الأموال ممكن ها؟ تجهل بعض الديون صار هناك الديون مجهولة لا ندل ما مهلا تمام؟ فيصطلح على إيه؟ على انتهاء الأمر بهذه الصورة يقول او كان له عليه لين لا يعلمه مقدار فصالحه عن شيء منه صح دا. نقول مثلا نخضر هذه الديون مثلا أنه كان يوم سبعة ثلاث لأ لا إذا دا كان فيها يوم خلصتاشر لا إذا كان فيه ننتهي على هنا ستة ألاف وتقصي مقابلة كذا ونسأل ننتهي فقط لأن هذا الأمر المعنى أنه عنه قاطع المنازعات قاطع المنازعات فالآن وهذا بالله تعليم الإسلام روح السماحة في العلاقة بين المسلم وبين المسلم بحيث لا يرسد ما بيننا كمسلمين ذرهم أو دنا لا يرسد ما بيننا كمسلمين ذرهم أو لذلك ذكروا في ل يسوعي انه يصح يصح الصلح عن حق مجهول يصح الصلح عن الحق المجهول من ذل او عين مساله التصفيه اللي بنسميها تصفي حساباتنا مع بعض على ما يعني شوية شويه انا عندك وشويه من عندي كما قرون او انا نتنازل عن بعض من حساباتي وانت تتنازل عن بعض من حساباتي ونصفي على ما صالحنا كل ذلك ارتك فيه الشر ووسع باب وحتى تدور عجله الاقتصاد الاسلامي وعجله الإسلامية الاسلاميه وجمعيات هو صحة عن كل ما يكون أخذ العبض عنه بصحة الصرية عن كل ما يكون أخذ العبض عنه صورة مثلاً نذكرها ربما أنه رجل جرح رجلاً أو قتله مطعاً جرحوا قطعاً أو قتله قطعاً أو أبال منه مضواً أو أكلف له مضواً تمام؟ فأصبح المستحقة لإيه؟ للديئة أصبح المستحقة للديئة فلو أن يستحقك أن يصالحاً ديئة ببعضه لو انصار عن هديه ببعضها الواحد خاطر له خطيا ما فبيميها من الايدي كانت دلوقتي ب 8 ال 10000 جنيه مصري قربت مليون جنيه ديت الرغد المصري تمام فقال لهم اين 60 مليون جنيه يعني لو رضيتوا وما تماتش يحصد وهذه الاشياء الناس الله جل وعلا ان كما قلت عنا علامه صره المصالح على الشيء شيء الف بمليون جنيه ارض خلاص اتفقنا تمام فنسخ ورسل عن كل ما يقبل فيه ويصح فيه اخذ كديه تصالح عن بعضيها وتصالح عن الديه ببعضيها او مصالحه عن القصاص بالديه والشرع سبحانه وتعالى الشرع سبحانه وتعالى قد اجاد ذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني خير او ياء الدم قتل لهم قتيل عندك قتل لهم قتيل عندك تمام ففيه القصاص لكن القصاص انت مخير ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما القتل واما الديه وإما العفو إلى غير بذن فمنعفل له بالأخير شيء فا اتباعه بالمعروف وأداء إليه بإعسام في الزيئة أو فا من بالمعروف مجملاً في مسألة العفو إلى غير البذن عفو خلاص أنا أجري على الله ولا أريد من أحد شيء فهما إذا كان قد بالقصاص هذه الشرع فيه بأخذ الزيئة فيطارح عن القصاص بالثيئة أو بدياة حتى يرز طبعا تدخل حاجات اكتر شويه كاتب دي كان بيعترضوا ها مليون جنيه مصري اقول انا اريد 10 مليون جنيه بس وايه اللي حصل احنا ولا احنا اولياء في ايه في وكلنا يشجع على التصالح وانا كبير القوم لو قلت لهم ناخذ له القرامين كلنا نوافق ناخذ له ها لكن الناس والقراء زي ما انت شايف كان هيسافر ودا كان هيتزوج وبالتالي كان حياتي فا ها مليون نخلصها ثلاث عشرة المنطقة بصنة فيصلحون على أكثر من ذيها فهذا أيضا جاهز وضع الأمر أما ما لا يقبل فيه العوض فلا يكون فيه صلح الإجماع المسلمين ما لا يقبل فيه العوض العوض الماد فلا يصلح فيه صلح الإجماع المسلمين كالحدود الحدود, الحدود. رجل هأزن ببرا فجاء زوجها ووليها وأبوها يطلب العوض نحن لازم نعمل مجلس تأذيب والرجال شوية الجاهل الضالين ألا يحكونا بأي الله سأقول لهم خلاص إنه أقدمه بعشرة ألاف منهم هم يصدر رأس الحرب خلاص الحرب أطفع رأس الحرب إياه أي رأس هذا لا, لا يصاله على الحدود ولو بمال قرونه ولو بذهب الأرض والسماء إن كان فيها لها تمام؟ من أولهم لا يصاله عن الحدود التي شرعها الله وعزدتها بماله ولو بأمرها بالأرض أبدا لا في حد الزينة ولا في حد الخمر ولا في حد الحرابة ولا, ولا في حد السرقة ولا في حد القلف الأربع عاني مجمع عليها وفي القلف نزاع بعض أهل عنا ممكن يعني إيه؟ يعني ها ممكن أفي كلام في إيه؟ في القلف ولكن عاقب أكثر من على أنه لا يصالح حتى على القلف بإيه؟ لا يصالح عن القلف بعوامات تمام؟ فلسه ببن بعض مجالس الجهلية عندنا في واحد قاضي وحده ورناها بالزنا فرفعت عليه قضيه فله مجلس الجهاد تمام اللي بيسموه مجلس الاجاز ده لا لا لا يحسن احدهم ان يستهدف الا تمام ويتكلم كل واحد منهم بعنترياته طب ادي بيتكلم بشنب واللي بيتكلم بالعبايه واللي بيتكلم بالعصايه واللي بيتكلم بالطير اللي عليه وكده بالارض الدواراه واقول ايه اجهل من التوادف تمام فاتفقوا على انهم ايه سيدفعون ايه عوضا لللي اتضروبه هنا جدهم ها وبعدين الراغي الذي كان وصلت ينكذبه في المسألة يقول أنه أول مرس مع الكلام وهو المرس المحتلال ده أنت يعني بيتوسمه في كتير، ده أنت يعني الألف اللي يتمثل ديالة وراغي يتكذب في الدين وقلش في كده زي قلت أنت ما تشعر كمار هم إيه غرفهم أنت لا تدري، فما صبر منظر من بعدك ومن قبلك ها؟ يعني أنت الذي يدرمت في كده أنت لا تبقى أول مرس مع الكلام وأنه يجب كتب المقتصرات فألم بذلك يعني لتخذنا كتاب مطول ولا نزالنا مثلا في مبحث فصف المسألة دي مسائل تعد على سن القلب كده لأي إنسان درت باب الصلح ما يصالح عليه وما لا يصالح عليه ففي قول جمهوري أهل العلم لا يصالح على الحدود أبدا وإن كانت خالفة كانت خالفة تمام؟ يقول او كان له عليه دين لا يعدمان مقداره فصالحه على شيء صحف صحة ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا يبنى عن جار مجارة أيضا إذا خشبت أنعالت أيضا إذا خشبت أنعالت على جداده رواره المطلق والمعنى في هناك مصارف مشتركة من المسلمين ومن بعض يعني انا في الوقت راجل ساكن أصابك وعايزين مثلا نعمل مظلة للشارع تفويلنا من الحض والمطل والدين والسلم والنحوان لا لا لا, لا تضبطها عندك البيت اعملها الوحيد على السابق هذا ماذا؟ هذا والله الأرضيان بها من نظركم كما قال الأمران واخيرا نقطه قال انا ماصارش مشترك للمثلمين ولا على جدار ووضع الخشب هنعمل بيت هنسقف سقف البيت انا بيتي الجوانب بيتي مناسب تمام سواء بسقف يعني كهذه في بي. تمام وهذا الرجل بدا جداره واكتفى ولا بده في وضع الاسقف عود الخشب نبدنا تيجي عند جدار الجدار لا لا لا انا طعن ثقب بطريقه اخرى الطريقه كيف اتهد توضع فوق عادته ولذلك عمر رجى الله عنه أرضات مرة في بعض طبق المبينة فوجد رجل أفرد نزاباً, نزاباً إيه؟ إلى الطريق المزاب والمضرار عشان إلي ما يتجمع من المضر على الصفح ينزل على الشارع فعمر رجى الله عنه كان في طول كان يؤذي عمر فيه السيقة سيط جدا فعمر يعطي يركز وعمر فخلع رجى الله عنه لا أقوى من رب فجاء بعض الصحابة رجى الله عنه فعددهم سنة إسألوا الله إذا تركبنا ولا على كبير وعطوا الله كده يطلقوا إلى كبتان ده طبعا من باب التبرع حقوق المسلمين المشترك حقوق المسلمين المشتركه ده ضروره مش مجرد ذم مجرد ليس ذو مجازات عاقبه دينيه يتدين بها المسلمون مصارح مشتركه لابد مش تفعل الناس بتيجي عماره ومثلا هيقدروا يشتركوا ويصلحوا حاجه يقولوا لا, لا انا مش هشارك ما ينفعش ده انت كده كده مسلمات انا مش مشترك فيها فتقي لا هذا من سوء ادب الجوار ما يجوز للمسلم ابدا ان يفعله دي المصالح المشتركه غضن عنك هذا سبيل مش عن لأهل المسلمين الذين سلسلوا بالله ولده يمرون إما الوقت مثلا يدخل من بيتك عشان حيطاله عن شعر الكلام عندي بيت الناس طالما أبنه مباح وتباح على الله ولم يخديده الله ولا مصوره صلى الله عليه وسلم فتسمع وتطيع وتتاسب لأحشاب الصلح في شريعة الإسلام بلو الوجالة والشركة والمساطاة والمخرجة قال الشيطة رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يوركي في حراقه للقاصة وحراقه في المسلمين المتحديقة له الوكاله نوع تفويض ففروض الانسان ان يتصرف نيابه عنه فيما تكون فيه النيابه الوكاله نوع تفويض مفوضها طرف ان يقوم بعمل مطلوب مني لكن تصح فيه النيابه افعله انا او يفعله وكيل فيقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الوكاله في سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك القران ايضا بالشريعه قبلنا قالوا ها إذهبوا بواردكم هذه إلى المدينة فلينظر أحدكم أيها هذكى الطعاماً فليأتيكم في رزق منه وليتلطق ولا يشعرون أحد أصحاب الكهف جمعهم المالهم ووكلوا أحدهم ليشتري لهم بواردكم يعني بفضتكم بواردكم بكسر الله يعني بفضتكم تمام؟ فهي ثابتكم في الشرعين أو في الشرعين من قبل كان النبي محمد صدقه عليه السلام يوكل في حواليه الخاصة كما في بعض الحديث انه وكل رافع بن خديج لخطبته في منث لام ها لعله اختل رحمه الله تعالى عنها لبيمونه بيمونه بنت الفاء وكلهم اول وكلوا في خطبه المونه بنت الحارث وكل النجاشي في عقد لعله ام سلمى في عقد على ام سلمى في تمام فيوكل النبي في حوائجه الخاصه وحوائج المسلمين المتعلقه به تمام حوائج المسلمين المتعلقه به كما قال اخذ يا اليسى الى امرأة هذا فإن اتركت المرأة الرجل الذي ايه؟ كان له ولد أشير عند رجل فسنى الولد بمرأة الرجل فسأل الناس فقال له على هذه المرأة الرجل وعلى ولدك ايه؟ مئة شاة ووليدة مئة شاة ووليدة يعني يضرق مئة غنمة من الإماء يدفع الناس في لخصة الكتاب فاقض بيننا بكتاب الله قال النبي لله لأقضينا بينكم بكتاب الله أما الغنم والوليدة فرضهم عليك أما الغ إن حكم الحاكم إذا صدم الشرع يرد وإن كان من أهل المثائق يرد أه؟ أما الغنم والوهيدة فرد عليك على ابنك هذا مئة جلدة وتغريبه عنه على هذا مئة جلدة وتغريبه عنه وارضوا يا أونيس إلى امرأة هذا إلى امرأة الرجل فرجمها. فإذا اعترفت فارجمها فوكله النريس أصلا في إخامة الحد الذي هو اتعلق بجميع حقوق فهي عقد جائز من أكثر فإنك عقد جائز من الطرفين لكل من هما أن يفسقها دون مراجعة الأرض الوكالة عقد الجائز يعني جائز ليس لازم من كالبيع ونجار تمام؟ في البيع لا تستطيع أن تستقيم في البيع إلا بإذن صاحب السلع أما في الوكالة فلان يقول وكالتك وكالت فلان هل تفعل كالتك ماذا ما هل تقول لأخر كسك على ما تذهب عند هذا المكان وكتصرف بمقتدر وكالتة ظنهار كل أعمالك باطلة لأننا أعجلها فرص تمام؟ أو أقول لك إذهب إلى بيتي كذا أو كذا فأتيلي بكذا أو إذهب إلى مكاني كذا فأتيلي بكذا ولم تمام وتقول أنا أستقل منك دون أن تمام ثم بعد ذلك بعد أن استقلت تقوم من نفسك وتبدأ تعمل عمل ذلك كل هذا باطل أصلا لا يدخل في بل في الوكالة فالوكالة مستمرة ما لم ترسف وهي عقد جائز من الطرفين لكل من هما تسفو دون مراجعة العقد قال وتدخل في جميع الأشياء التي تصفر نيامت فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة وإذا نقوم بزكاة الخطرة من الناس أو زكاة الماء من الناس على سبيل لك نحن مكلاع عن الثقراء في القبر وخلاع عن الثقراء في التقسيم والتوزيق والتفريق يفريق على الناس بحسب ما يستفقه تمام؟ قال كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الآدميين كالعقود أركان البلوع أو عقود نكاح أو عقود شركات أو عقود إدارات إلى أكلها كالعقود والفتوخ نخذ الإقالة الإقالة الأول في البيت تنفس البيت أو الطلاح رجل يطلق عن رجل رجل يتزوج عن رجل يعني يعطي فقط تمام؟ وضع الأمر فهنا لرجل أن يبيع عن رجل وأن يشتري عنه ولرجل أن يستقيل عن رجل أو أن يفسد عقدا عنه ولرجل أن يتزوج عقدا عن رجل وأن يطلق عنه هذا إذا وكله في ذلك أمام. تمام. يقول من حقوق آدميين كالعقود والفتوح وباليها أما ما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق بمدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها فلا تدود البكات تفين صح تقول له أحد الآيفين فقط تتوضى النيابة عندي لك أنا بلدان وصلى لك أنا <تصفيق> تمام؟ الله أتوضى لك وصلى تمام هذا لو بذ... اخصم عندي هذه الايام أو اذهب فاحوط عندي هو قادر مستقيم ادليه هذا اللي بهذه اعمال بدنيه لا تبوت فيها النيه تمام او يقول مثلا في فيها هذه في مساله من مسائل القضاء البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه فكان المتعلق للحرج يقول يا اخوان اترك النيه ابدا عندي اسمع هذا لا يجوز يعني لا يجوز ان الحالف هذا ايه امر متحالف ببدل القسم او القسم بين الزوجات قسمين الزوجات وعندك ثلاث اربع زوجات هيجيب كل مره واحده يقول لي لا هذا ليس تمام هذه ده لا اخبار او شرح ولد تمام فالقاضي لا يسلم ولا هاتقول الوكاله فيه ولا يتصرف صفقته كده ولا يتصرف الوكيل في غير ما اولنا له فيه نطقا او عقدا خلاص هتحكم صفقته هذا الصدر يعني يحل انسان دكتور احمد اختارصت وقت صح احكام صفقات الوكيل وعقود المعاوضات زلمه الدكتور احمد صراحه هتبقى في الصفر هات تمام طبعا كلام الشيخ ما شاء الله جامع منهج يا دوره كده يعني الجدال عن الفن وفينا زي ما تحس ان الموضوع في الطب الكلام ده اعطي طريقه كانت جدا يعني تمام ولكن احنا ناخذ رؤوس المسائل حتى نفهم كاننا نرسم هيكل ما قلت لكم خريطه الفكري فنعرف ما هي اسوله ما هي فروعه ما هي بطاقات الشروط الاركان ابواب الأثناء الفعاليات النواقل المنتجات فتدور كده يعني دوره سريعه مختصره داخل يعني هذا الدقيق المسطره ومده صح التعبير يعني بمدى الفقه وان شاء الله تفتح ابوابه ويعطي العظمه لذلك يعني مجده عليه ان شاء الله يقول ولا يتصرف الوكيل في غير ما اودن له فيه مطلقا او عهدا دلوقتي واحد امر راجل ان هو هذا المال واشتري لي جهاز ها هاتف محمول تمام فده قال يعني اذا يعني تاكيد يعمل له تعجيب مثلا ب جنيه دلوقتي يكلمه ب لا يمفوذ أكل لأموال الناس بالباطل لأن الوكيل لا يتصرف لحظ نفسه إنما يتصرف لحظ موكينه ولا يتصرف فيما يقع فيه, فيه الضرب إلا بمراجعة الوكيل لا إلا بمراجعة الموكين تمام صناير يعمل في بعض الناس يشتري أسلاح الكهرباء يشتري أدوات السباكة أو الملاكة أو أدوات البنات أو أدوات التنشاة تمام هو يقول أبعد بهم انا عندي محل بشتغل في نفس الأشياء فممكن اسحب غير بسعر السوق وبعدين اخد الفرق لنفسي واعطيه كربح زبائن لا ينبذ ها لا ينبذ اذا تقول انا اشتري مش تيبقى تقول انا عندي محل تقول تعال اشتري من عندي هذه صفقه مجرده وعمالتي كادي سقه مره اخرى عندما تسو هذه بك هذا لا يغلط الكثير يعني من هتشاء من نقاشات وخشاحنات ومخاصمات لا تبدا تمام اجتهد ان انت ما تعملش من اوغره مع تمام. خاصتك إن وكلت رجل في الشرائع وأنت هو لا يعرف أنك تبيع خاصتاً كان وكلت رجل في الشرائع فتشتري لحظه بقى قرش وحد فقط طبعاً تستأدن فيه او تقول أشتري لك هذا الأمر بالصباح التي تريدها باستعل الذي لكته هو مكاناً من فرق فهو لي إن قالت عمحن الله وإن قال له فتقول له الفرق وإن قال له لأنك وكيد هستوى ما وكلمينش هذه بالمعاني وليست بالألفاظ والنبات إنها فاشتري لي كده هذه وكالة هذه وكالة تمام؟ فإن فوضك مطلقا فتصرف وإن أمرك بالشراء على قدر المطلوب فاشتري على قدر المطلوب لا تتصرف احترقا يقول ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا يقول أذنت لك في كلمة أو يستأذنه فيقول في أذنت او عرفا لأن المعروف عفا كان مشروط شرطا إذا اهجر عرف الناس من في هذا العمل يتصرف بهذا الطريق فيتصرف على مطلق الوكيل هكيش عرف؟ خلاص ترجع على امر الايه الابن المطلق ايه ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل جعل بواقع البند غير المقتدر يعني مثلا يقول له ايه اذهب واشتري كذا ولا ها براضي لما تيجي هاجيان فترضيله دي كام ممكن يديله اكل يديله شراب يديله شكه يديله فلوس نقدي يديله عروس اهو زي ما تمام فهادي اترجعانه تصح على شيء مجهول تمام اذهب اشتري كده كذا اوديها بصني كده وانا ساعطيك كام ما الذي لا يغنيه لابن تيميه فهذه ت وتاء على جد اللي هو العوض غير المقدر العوض غير المقدر غير تمام يقول وهو أي وكيل كسائل همنا لا, لا ضمان عليه الا بالتعدي او التغيير لا ضمان عليه الا بالتعدي او التفريق مثلا قال اذهب اشتري لي سياره من مكان كذا كذا وارجع بها سيرجع بها يا يا ولا بره سيرجع بها فقادها القياده المعتاده فتركت في الطريق لا يضبط تمام مثلا كان ماشي بها فريق لا يقول السرعه عن 80 كيلو ماشي على 180 كيلو فاصطدم بها في حادثه ده يعني يعني اكله بالسياره جمله الترخيص جت ما هو اخر تعدى تعدى المساحه المحدوده لو الثالث فتذا التداول دي تمام قال له ابن لي بيتك والترخيص كان مثلا بثلاثه ادوار فانا ب 10 جاءت اذا واجاله هذه السبع ضر الزائده يلا كل هذه الزيت لو تعدى ما ادى ملك في هذا قلت لك ايه دي على قد المرخص انت بنيت لي بيت وجملتني وعملت على طيحه السعاد راحت لفت عليه كل هذه الاوان طب ما ده من ايه من التعدي او التصريح يقول مثلا اذهب فاتي لي بكذا وكذا وكذا تمام وليكن مثلا يقول اذهب اسحب لي رصيده من البنك مثلا او من الايه من المصرف تمام فيذهب من هناك وياتي مثلا بمليون جنيه في كيس بلاستيك شفاف هذا من التضليل ماشي في الشارع اخذها بعض حقوق يضمنها ما تستثير الايه على ان حد يحمل كيس مليون في كيس بلاستيك شفاف يعني رقم ذهب ونياتي تستثير نفسك على هذا لا انت زمل او ياتي مثلا يقول إيه لها فاشتهي لي مثلا بعض الايه وليكن مثلا طعام مطبوخ وهو في حوار في شده الحراره جامده جدا فيذهب في وقت مبكر ويرجع فاطمه متاكده ان الطعام قد تلف ما قال هذه الشركه مكان تحفظها هذا يضمن هذا الايه لانك فرطت في اخذ هذا واضح يعني نتجه المسائل والأكالة المسألة على الخدر أنها عقد جائز من كده الترفيق لأن المترفيقات عليه ليس بالهجم كمان فهنا يقول وهو كسائل الأمنا لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط ويقبل قروم في عدم التفريط أو التعدي بإمكانه جاءك في مسألة التعدي في مسألة عشر أدوار اللي هي سائدة سبعة سائدة عن ثلاثة ده كله انت لماذا البيان 7 قال والله انا وديت اعلم ان الامر مثلا هذا في الممنوع وكذا وكذا لو ايت ناس يكون 10 ادوار فكنت الحجم ده المال كثير والمونه قال المواني بناء رخيص فانا اشتري لك وقال بص قد يرتفع السعر مره اخرى تمام فانت تحت بعد ذلك ما كنت تهدي والقاضي ما كنت خالص يقبل القول انه لم يتعمد التطريق أو لم يتعمد بيه ايه تمام فممكن يكون كذاب ما فيش على ظاهر احنا بنعمل ايه الأمر في بداية أنك تعملت تمام على الاستثمان أكت تأمنته وقبلت ديانته ووكلته إلى مينه وإلى منته قرص إبهى مقاطع المستعماله وضعت الشر فيه أنه يحيظه تمام؟ وطبعا الحديث الكادب له عند المسلمين المنزلة عظيمة مخيفة قال ويقبل قولهم أي الأمانات عموما ها هو الأوكلاء أيضا يقبل قولهم في عالم ذلك هو التفرس عدي أو التفريم بالجتين لماذا؟ لأنه في هذه المضحلة يقفل لحق نفسه ماشي الكلام؟ ها؟ لو يقفل عوض يقفل لحق نفسه فلا يقفل طوله إلا بيمينه أما إن قبض لحق غيره يعني كان وكيله متفزعاً بغير عوض يقفل طوله بغيره تمام؟ يقفل طوله بغيره سنقول ومن اتدعى الرجل من الأمانات من اتدعى الرجل من, من الأمانات الحين انا الأمانة للوهيعة ونحوه وضعت مبلغ من المال كتسين من الناس فقلت له واتني به فقال لقد أعطيته بينا أنا لم أقلت شيئا فقال لقد أعطيته بينا لقد أتحاكم إلى بينا إلى يقول أين البينات؟ قل أنا مخير لأنني أخذت فأنا لأ من أكتب إلى منه الأمان ولكن قد ردتها لا يكون تحرف على ذلك فقال لأهم ومن ادعى الرجل من الأمنات فإن كان أميناً في جعل لم يقبل إلا ببينات لم يقبل اذا ليه, دي؟ ليه دي؟ انه قبض الحقد نفسه ففين نوع انواع اصلها صار القبض ده انا هاخد ده او هاخد عوض بقى تمام فأنا لما اقول انا رضيت يبقى استهدت المقابل المادي فانا عشان استهق هذا المقابل المادي لابد ان انا اتي بالبينه وان كان متبدئا فملقطه بيمينه يبقى هو اما بالبينه الشهود او الدلائل الظاهره واما باليمين تمام يبقى الامناء يقبل بيمينهم إذا كانوا بغير متبجئين وإن كانوا بعوط إنه هو الجعل يعني فهي فحش أجل في مثاله جعل إنه هو إيه؟ يعطيه ما يرده تمام؟ بجهالة المهذة وإن كان قد قبضه فلا فلا يُفّلوا الرد إلا ببنهنا فلا يُفّل قبضه في الرد إلا ببنهنا وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشركين في الضرق عدد أنا ثالث الشريكين ما لم يقضون وان خان خرجت بينهما انا ثالث الشاهدين الشاهدين فان صدق وبين هول كلامهما في بيعهما وان كتم ها وخان فخرجت بينهما طب مش حاجه الباقي لكن شيخ احمد مش حاجه والله اللي بحثت على هذا في اسم مفرد اسم تقريبا عطر موسي في صحيه حديث انا ثالث الشاهدين بحث متوسط في في في, في مؤنث تمام فوه يعني لا لا من ان يكون حسنا أو ان كان حتى ضعيف المعنى ثابت في الجمله يعني هذا كلام مقرر يعني مقرر عند جمهور اهل الاصول قال والشركه اللي فاتت قلت الشركه قال الوكاله والشركه والمتعاقد والمتع اما الشركة قال والشركة بجميع انواعها كلها جائزه شركه قطه قطه في الاموال قطه في المجهود قطه في للحقوق الآخرين فهذه هي الشركة والمعني هنا شركة الأموال شركات الأموال إنسان شريك في مراس أو شريك إنسان مثلا في غير لا شركة أنوال مع بعضها تمام؟ وطبعا هذه الأشياء التي يحصل فيها الأخطار المالية بأكل أموال الناس بالباطل لجهالة القائمين على هذه الشركات بأحكام الشرع فلا يدون هلالا من حرار يقول الشركة الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة الشركة ويجميع أنواعها كلها دائما لكن على خطر عظيم الشركاء وأصحاب شركات الأموال على خطر عظيم بقول الله عز وجل وإن كثيراً لنأكل طالب بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعاملوا الصالحات وقليلهم نادل جداً للم يثبت في بعض الشركة أو لذلك الناس أول ما تنشاركوا مع بعض الله المستعد تعمل مع بعض الشراكة المالية مع بعض ذات وضع سهم مالي. مالي أو ذات سهم مالي أو ذات مدير للشركة أو كل مؤولاً بالأموال والنفاقات الله ربنا عدى عنا ناس أبطأ يعني إيه؟ يتولى هما ليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال نقول بعيد عن الأموال الأمر الثاني أول لما تقع في الأموال تقع المشيئ إن لكل أمة الفتنة وفتنة أمة المال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسفاوة نفس بولك له فيه ومن اخذه باستشراف نفسه باللغه المباركه ووكل الى نيل طمع ها الناس ان شاء الله خش معاكوا شريك ونعمل شركه بتاع واقول على رجلك وبارك على نفسك فلوسه وتضيع اموال الناس وتعطل حقوق الناس الشركة جاهزه الشركه اللي الشراكه عقد جاهز مش عقد لازم بتاع توزيع نيل ها بتضغط ليه, ليه؟ ولما تغذب بالناس وبعض الناس يعني يبدأ بالشركة أو يشتغل شوية بين ثلاثة يعني خزرت الشركة بالشهر الأول أو ثاني بسرعة الشركة جائزة يسحب بقية الأموال أول ما الشركة تقف مرة أخرى ويجاهد قدر ويتقف لعزالة في الأموال ويتقف بالحلال ويغرض مع الناس فيرفع الله عزالله قصة هو يمينه وبركاين ثانية يعني شكل الأموال من المعات مرة أخرى سبحانه وفتنة فتنة من الله صلى الله عليه ما قال الشركة الله فالشركة في دميع أنواعها كلها جائزة ويكون الملك الذيك فيها والذك بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءاً مشاعاً معلوم إذا كان الذك جزءاً مشاعاً معلوم ينفعش الربح جزء مقدر معين يقول مثلاً أشتغل معك في الشركة ولكن ليه يأتي الجزء للشاهد؟ دار لست أنبط هذا كلام بط هذه ليس شركة هذه إيجارة مشيطة تتفع من معاملة الأجيل عملناك معاملة الأجيل تمام ده دخل لك ارباح الشركه او انخفاضات الشركه تاخد مالك بايجاره تنتهي المساله اما ان انت يعني تحب ان انت تاخذ العصا المنتصب هي الكفول القائل يعني الناس بالباطل هو شريك ولكن عند خساره الشركه اريد راتب الشهري الشركه لا تعطى شيئا من اين ورقه راتب هذا لا يكون اصلا فانا يقول واربحوا فيها بحسب ما اتفقان عليه إذا كان ها الحصص المتفق عليها دوزاً مشاعاً على مشاع يعني نسبة مئوين ثلاثة مئة أربعة من مئة عشر عشرين ثماثين تمام؟ او دوزاً كسرية كربع الربخ خمس الربخ سود في الربخ واحد على ستة ستتاشر من الربك كما يقصن معلوما يعني بالكسر العشري أو بالكسر الاعتياج كده ايه؟ يتيسر لهم يقول فدغل في هذه الشركة شركة تقول او هؤلاء مصور شركة شركة العنان يقول وهي يكون كل ان يكون لكل منهما مال وعمل لكل منهما ماله وعمله شيرجيه العنان انا سادفع مثلا مبلغ 10000 جنيه وانت تدفع نفس المبلغ و ثالث يدفع نفس المبلغ وكلنا نعمل في استثمار هذا المبلغ كلنا نعمل في استثمار هذا المبلغ. فنحن يعني على قدر حصصنا او على قدر جهودنا كلنا نثبت ان المال هو اصلا بيننا تمام واقسم من ادفع والثالث كانت اول فكر ثاني رجل له نص المال ها والثاني له ربع والثالث له ربع تمام اذا تكون الارباح نص ربع ربع اذا تساوي في العمل يستوي في العمل واختلفوا بانصبتهم تقسم عن قدر الانصبه التي لهم تمام طيب انما لو احنا قلنا دلوقتي في انسان العمل فقط او هو اللي فقط او هو العامل فقط ها أه؟ وليس له في اتخاذ القرارات الماليه شيئا ها شركة اسمها شركه مضاربه مضاربة او شركة القراض كانه استلف من اموال الناس قرضا ليعرف فيه ويربح او كانه لو هو قرض ليس قرض اسمها ايه شركه المضاربه بأن يكون من احاديه المال ومن الاخر العمل من احاديه المال ومن الاخر العمل وشرطه ان يكون المال نقدا او متقوما ساعه عمل يا اما يكون نقد نقود متعاده وإما ان يكون عملا مقدرا الامور اهل العلم اشترطوا بيكون راس مال شركه المضاربه هنا لابد يكون اصلا مفروض معدود تمام ما يسحق يكون عينا تقول مثلا اعطيك مثلا هذا الاكل وتعمل لي استطاره تمت مثلا مش عارف ايه في كان رجاله خلاص تمام في هذا بما قدروا لازم يعرف انا هذا الشيء او اذا الحنابلة رحمهم الله انا والله لان المساله فيها كبير طلب من ان انا نقط انت هتاخد انك تشتري بالتليفون وتفتح حساب ورا او انك تاخد التليفون مباشره تمام ثم بعد ذلك انا اقدر حصاتي اعرف انا ربحته ولا خسرت لا بد التحديد راس المال في السؤال لا اعرف بيدح من تمام يعني احنا عطيتك هنا في مثلا 100 جنيه او 200 جنيه اشتريت 1000 جنيه اشتريت بقى تليفون تمام بعد فتره جت التليفون اللي بـ 60 جنيه 70 جنيه كده اقرف باخده تمام انا هعرف ازاي بقى انا كسبت لا لا لا هو اذا كان 58 جنيه. ما يقولون من فتح جيس انترار للخمسين كنت ومتزحوش من كمترين تبطلوش الناس لي لما المسألة لي لا، لابد ان كان ها رأس المال عينا فلابد ان تقيينها وقت العمل حتى يتحصل ثم بعد ذلك يكونوا الرفح بينهما على ما يتفقار الرفح من المال ومن العامل اللي هو المدير ده والمسقار بالسنترار ومن صاحب الصنعة والصاحب التجارة والمدير الشركة تمام يرضىوا بينهم على ما اتفقوا اتفقوا على انها مصالحه كان مصالحه ثلثه وزان كانت الجهاد ذلك ربع ثلاثه ارباع اكثر او اقل الامر كذلك سهل منصور وقد وكله الله الي وكن الله عز وجل اليه هذا التحسين على ما رضوا فيها على ما اضرضوا فيها وما كان من وضعه يعني خساره فريق على راس المال فقط. حتى وإن اشترط العامل يقول من الباب المروءة والرهولة ونحن أخوات في الله سبحانه وتعالى أنت أشيخ 50% من خسارة وأنا أشيخ 50% حتى وإن اشترطه؟ ما الذي لازم؟ هذا شرط باطل لا يوجد أصلا حتى وإن اشترط على نفسه أن يتحمل في الوضيعة لا يوجد المطالبة بهذا الشرط لأن الشرع قد أبرأه من هذه من الخسارة لأنه في واقع الأمر تتخسر المضارب أو العامل في شركة المضاربة في واقع الأمر قد خسر مواجه الخسارة أنه عمل مدة معلومة شهر أو شهرين أو ثلاثة بلا مقابل هو قد عشر ألف جنيه لتكون عشرين ألفاً في آخر السنة صارت خمسة ألف السنة كاملة بغير آخر. من آخر أدوان من أين يأخذوا أدوان؟ من أين يأخذوا ربح أو هدى ربح إذن هو خسر أو ما يخسر؟ خسر تمام؟ فيكون المضربة اللي فيها من اللي يكون رأس المال نقطاً أو سلعة كان سلعةاً او عيناً فلا هدى من تقويمها ولو أبطى هدى البتاً مثلاً أو سيارة أو رفتاً قال اشتغل عليها وما كان من الرفع فبينها هذا يدخل في جملة معنى بمعاني شركة المدرب وهذا مشهور عندنا في بلادنا أسحاب السيارات وأسحاب العنفرات وأسحاب المصنع كل تجديرهم وما كان من رفع يكون بيننا فهذا أيضاً يكون بجملة شركة المدربة لو ركز في شركة المدربة على رفع متردد يقولوا في شهر سواتيك 50% والشهر سواتيك 60% والشهر السنة سواتيك شهر اللي بعدها تلك 30% أو 90% تقول لها الحمد لله أنت ربح متغيّن أحلال من خلال هذا لا، لأن كل الربح سعب متغيّن كل شهر مثل الثاني أو كل شهر بشكل جديد أو كل دورة لها سعر جديد ولكن على الربح على الأدريك المينونة والوضيعة والوضيعة على صاحب رأس المال تمام؟ هذه المشكلية هذه المشكلية في مسئلة استثمارات بروض يقول أنا أعطيك ربحاً ماذا؟ مترددة ولكن الله خسار وانكلم الخسارة على البنك لماذا؟ أن البنك أصلا يعبد الأموال من الناس تحت عقد المقاربة الدين فما يعطيك إياه إنما أوريبهم على دين سركب متردد كان سابق على دين والخسارة فهذا ليس أصلاً إنه أغب في المدالة بعقد المدايلة، بعقد القرض، وليس بعقد المتردد هذه الطبيعة تقول من جنوب حموماً في العالم إلا جنوب الشرعية تمام يبقى شركة المقاربة بأن يكون من كل ان احدهما ومن الآخر العمل شركة الوجوه هذه شركه التخليس هذا انتما ولا هذا اللي يقول بما ياخذان بوجوههما من الناس يعني ايه رجل صاحب اسمه تجاري في منطقه معينه تمام الحاج محمد الفلاني ولا الاستاذ فلان الفلاني صاحب تجاره كذا تمام تمام هو العام معه ولا حتى وسطا يعني التنسيق تمام ولكن مع اسم التجاري يعني لما اروح مع بعض انا فاكر ده راجل شاء الله اول ما ياخذ الاموال ويغول بها في السوق يثبت يعني اكثر مما تصرف فالناس والجهات يعطونه بلا مقابل يعطونه مواد ويعطونه سلع ويعطونه كل ده مقدمه وجهاته شركه الوجوه من ايه ها أي يعني مكونه وجهه هي وشوش يعني لا الواجهه صار صاحب واجهه في السوق فياخذ من الناس على ذمته ثم يبيعون هذه الاشياء ويربحون فيها يقول وهي تكون بينهما بما يأخذان بوجوههما من الناس أو بوجه أحدهما بوجه شركة وجوء جزا من رحمهم الله تعالى وذلك عليه فتوى كبار العلماء بلا ابنة الدائمة بالمالات العربية السعودية تواسس فروض شركة بيع شركة إيه وجوه أو يكون أحدهما وجههما وتسنع إلا ذلك يعني واحد يقول ما تسأل بيع على ما بيع العلبة التجارية مصنع ومتوابق في مكان معين ويأخذ العلبة التجارية كعلى شركة مثلا متكن المصرية للرطاطين أو الشعبية السعودية للإنتاج أو شعال كده فيأخذ نفس اسم التجاري لهذه الشركة ويأخذ على هذا المنتج فطبعا يستفيد منه رواب المنتجه على اسم الشركة الأولى وعلى ذهب الشركة الأول فيربح أو لا يربح يربح ترقب منه الشركة الوزنة من هذا المنجة. تطلق منه الشركة الأولى صاحبة الإسم التجاري والأعلامة التجارية ربحاً على هذا الإسم الذي أخذها لكن شرط أنه لا يخدع الناس ويعطي منتجاً جيداً يواجد منتج الشركة الأولى لكن يقول ما باب من أبواب المنفذ أو العواد المشكلة فإسمها شركة الوضع الأمر أو يقول وكيل معتمد أنا معي توكيد تبع مع الشركة الأساتين هل يقضى من شركة ماذا؟ الوجوف يكون له صلاحية في بيع المنتجات الشركة والشركة المقابل هذا التوكيد تعطيه, أو التوكيد تعطيه عشان تاخد منه معاصره ما يبلغه نقول فتشترك في شركه كذا تشترك في تبي ادخياتك يقول انا مندوب شركه كذا او انا وكيل عن شركه ماسيه فناس تقول انا اشتري هذا الشيء من التوكيل اكيد امان لان يشتري من منفذ احد اعضاء الشركه وهي في قرر هاي القرر طبعا كل هذه من ذات المعاملات الحديثه التي نشر علماء المعاصرون في, في مجامع الفقهيه على جواز مثل هذه الصوره تقدر ان هذه الصورة، الصوره في ايه الوجهه العلميه واحد مثلا طبيب جدا طبيب صيدالي وبعدين ليس عنده هنا فقط ولا أموالية تحت بها صيدالية من قال بجوازي شركة الوجوه كالكنابلة قال بجوازي هذه اسمه سيعطي اسمه للصيدالية كذا ويأخذ راتبا في وفي بيته ولا يلزمها ميلا بأهناك وإن ذهب إلى هناك وكان مديرا ونطلب راتبا آخر كأنا من حقي لبى شركة مضاربة هو يفيرها كطبيب ويأخذ راتبا شهرين هذه مضاربة طيب أهو مضارب هو فقط سيعطي اسمه صيدرية الدكتور فلان ومع شريك الصلاحية يفتح صيدرية الوعدة كمان فقط وأعطى اسم للزيزية وقرب رأس نميعه له ايه صلاحية فكة صيدرية تأخذ راكب أنت شهر من هذا المكان وهذا المكان وهذا تمام؟ هذه برضو عند من يجيز شركة البقوه يجيز هذه الصورة أيضا لأنه استفاد بوجهته ما يستفيد منهما لن فكل الانتو بينهما معالم التفقات عليها قال وشركة الأفدان لأن يجتلك بما يكتسبان بأبدالهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال والنحوة شبه المقاولات الصديرة كده من ثلاثة أربعة صناعية يقول أي شغلة هيجي نفته مع بعض تمام؟ طبعا أحدهم أقوى شغلة من الآخر أحدهم أكثر أو أجود أو أكثر خبرة يقول رجل نحن نشيرها لا ده حاضر ده ما حضرش طبعا هو ليه نص المهر بعد نهايه العمل جابوا عمال تنجيم واحد فاخذ الاستقاله بالعمل لا مشكلة طالما ان هم اتفقوا بالاسم بهذه الشركه يلزمهم هذا الاتفاق الملتزمون عند شروطهم فترفيق الاتفاق مع حساب ابتدت مع حساب صاحبها مسبب طالب يعني يعطي معاك عقد شركه او شريكتهم في ويقول له خلاص انا انا شريكه تمام خلاص الشركه كائزه قد حللت هذه الشركه وتتبرئ مساله دبره من هذا الضيم هذا تمام فهنا نقول اما ان هم يعملاني معا وكنت اخرج معا الاستايل واما جمعناه يكون بيني وبينك سنخرج معا لاحتطاب هجمع حطب اهل الاقتشاش لا لجمع الحشيش من الأرض للراعي لراعي الغنم وما هو بيننا تمام يقول او يتقبلانه من اعمال انا دلوقتي معايا مكتب اعمال واي حاجه هتيجي حتى هتاذي لفريق العمل المتكامل ونقسمه على بعض انا هقعد النهارده انت تعرض بكره في المكتب انا اقعد ترتيب واحنا نتقاطع اعمال الناس تمام نعم فانت مؤسسه الايه الابدان وخامس هذه الشركات هي الشركه المفوضه وهي الجامعه لجميع ذلك وكل هذه الشركه المفوضه يدخل فيها البنان ويدخل فيها المضربه وتدخل فيها المدان وتدخل فيها, فيها, فيها هذه شركه جامعه تسمى الشركه الجامعه طبعا تفاصيل احكام الشركه طويله جدا ولكن يجب للطالب يعرف انواع الشركات وطبيعه المعاملات وما له معارض فيها باختصار شيء وهذا كلام في هناء وفاده فنساق بعض نبدا الى ان قال رحمه الله ويسيدها إذا دخل الظلم والغرر لأحاديم يفسد كل الشركات إذا دخلها الظلم أو الغرر لأحاديم كان يكون لأحاديم ما ربت وقت معايد يقول أنه على رسول الله إحنا دجار مع بعض أي نعم ولكن أنا دبخي الصيف بتاعي أنا ولبخي الشتاء بتاعي أنا. إحنا اللي كانت عشرة مع بعض لكن كل الشغل اللحيين في الصيف حيبقى نفسه بألم واللحيجة في الشتاء يبقى نفسه هو معلوم من شغل المعمار كله وشغل المنشآت في مصر مثلا في لا يقصر منه العامل جاية إذا أنت تكتور عشر وعشرين جنفس في الشتاء ويأخذوا ألف جنيهات في الصيد يقول إننا اتفقنا عليه هتبنا نظلم حتى وإن راضي حتى وإن راضي هتظلم مبدود وإن رضى به صاحبه وإن رضى به صاحبه لكون كأن يكون لأهديهم للوقت المعين وإن أخذ الريب في الوقت الأرض أو يتجيرون في أفضل من سرعة يتجيرون في أفضل من سرعة أنا إن شاء الله الحديث والتسليح تابعي اما الاخشاب مثلا والمواد البناء الاخرى تبقى, تبقى كده ده برضه ايه نوع من الضملايات اللي يومها تطلع ويومها تخسر تمام وقال اللي ما في ايه كل الحق لله بيظهر مشاعر بده يكون حق مشاعر خاصه فيما يتعلقون بها التنميه او بوجوده يقول او واحده سفرتي انا هتاجر ان شاء الله بعدين اسافر زي تركيا ولا ادي بي يكون تبعها ده انت سافرها الصعيد ولا سافرها اسوان ولا سافر السودان انها تروح تبيع بلح واللي ابتدى تمام فيقول او احنا سفرته وما يشك ذلك كما نفى ذلك المساقه والمفترض انها على طول على ايه باء يزيد الشيء حاجه عجيبه هو صح انت تحسب ان الباب ما فيش اده يعني الباب يعني لما لما في في يعني ما فيش حاجه وقعت احنا ماشيين صح يعني انما لما بنكتب في المطالبات كانت في عشرات وحتى المسائل سقطت لكنها لا تعني كلام هذه المسائل لا تعني وهذه فائدة فقهي في ان انت تاخد ما يلزم فقط اشبه ما يكون في مرحله الرضاعه الطب في زمن الرضاعه هو ما ارضهم اللحم موجود في الذكر اختصار وما ارضهم الفاكهه موجود في الذكر اختصار وما ارضهم خبز وخضر موجود في الذكر اختصار يعني هذا ايه كفتره الرضاعه النصيه ان شاء الله تفطر سريع هنقوم ثاني كده ان شاء الله الله طيب في كتب الفقه تسمع مترا وربنا يكتب لك اجواب كتير ان شاء الله قال ويفسد هذه الشركه الظلم والغار كما هدسلوا به المساقا والمثاقا ايه المساقا قلنا في اخر الصفحه على الشجر والمزارعه على الزرع المزارعه عند شجر ثابت تألس نين في الأرض لكن يحتاج إلى السفية من أين الأخر فيدفع عليه ذلك الشجر ولكم بسقاياته ولعايته فما كان من ثمن فهو بيننا المزارعه كم بهذه الأرض فزراعها وما كان من أين الحب فهو بيننا تمام؟ يقول فالمزارعات على الشجر بأن يدفعها في ويقوم عليها بجزء المشاعر معلوم من السمع بجزء المشاعر معلوم من السمع يقول له نصف الإنتاج، ثلثة الإنتاج، رمعين، إنتاج 20-30% رمع تمام؟ معلوم إنما يقول له مثلا أن لي مثلا أربعين ألداب من هذا القمح وما قصة أولا قد لا تبتك ثلاثين قد لا تبتك أصلا، قد تبتك ثلاثين ألفا لما فعل ما لك وما ظلم عنك هذا مبتك يرى فلبث بما يكون الربح أو المقابل جزءا مشاعا معلوما من الثمره اما المزارع بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء من المشاع المعلوم من الزرع بجزء مزاع من الشيء من الزرع وعلى كل منهما ما جرى في العاده تختلف من فلقه لفك بلد. ممكن يكون في بعض الامثاله العامل هو الذي ياتي بالحقوق وهو الذي ياتي بالالات وهو الذي ياتي بالعمال وركاب و هو الذي يأتي بكذا بالأعرابات والآلات التي تجمع وتنفل و قالت يكون العكس بالعكس صاحب الأرض هو اللي عليه هاجئة الشر فالحكم بينهم الأرض و هذا أضمط للأبول و هذا تشير الإثلام رحمه الله ما على العامل و على صاحب الزرق و ما على العامل و ما على صاحب الأرض ما على العامل و ما على صاحب الشجر يبصل بينهما العرف مالجرد به عرف المجتمين يتعامل به في بلغه على ان يتعرف الناس عليه باختصار شديد والا ما زال بسط القديم ده وبسط الشروط ومناقشه الشروط تدخل في هذه النتيجه فتدخل هذه النتيجه في نهايه دول اللي مختاره شكل الاختراجه في السنه الثانيه صراحه والله تعالى طيب مثله فانت نفسا بهذه التي طيب بهذه الطقهات الف يعتها علامه السيعه طيبه خالص يقول ها وعلى كل منهما على صاحب الارض أو الشجر او على العامل في الحالتين ما جرى في العاده والشرط الذي لدهت الشرط الذي لدهت الشرط الذي لدهت الشرط الذي على من اشترضه يعني عامل الشرط على نفسه اشترض على صاحب الزرعة وصاحب الأرض وعلى صاحب الشرط الذي لدهت وهذا ذاك جزاء جرى فيه العصر أو تعمى وضعه الشرع تمام؟ هنا يقول ذليل المزرعة والمشقى حبيث رافع ابن خفيد كان الناس يؤاجبون على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجروا أراضيهم يؤجرون الاراضي صاحب الارض لا يشتغل طاقه في الفلاحه والزراعه وخدمه الارض فيسمعها رجل اخر ولكن كيف يكون الربح كيف يكون الانتاج والتقسيم يقولون يؤجرون على عهد رسول الله ما على الميادنات واخبار الجداول وأشياء من الزرع اهل اللي هي ايه الجداول الميدان ده الماء يقول مثلا ايه انا دي له ايه طريقه من منبع الماء او من او من, من مصب الماء انا ساخذ ملكك هي القطعه وبقيت تكون لك انت يا صاحبها تمام او يكون ما على اقبال ما تكون مقابلة للجدول جدول النهر نهر الجدول الانتخاب حوض التركيب الانانيه بتاعه الميه تمام هذا ده قناه صغيره ها أو نشا كل هذه الاشياء تمشي في الارض فيكون الأرض المغاربة لها أكثر ثمرة من الفائل لأنها رياضة تشعر بسهولة وأكثر أعطارا أكثر خضرة فيقول أنا أريد ما على ما تكون مقابلة للجداول تمام؟ وأنت تأكل بكي في البطن القرض في الداخل هناك او يقول أنا أريد مثلا ما فرض منها عشرة أردان من القامح والبكي فيه هو لك كل هذا السور كانت تخطر في زمني ها الصحابة الأوائف فجاء رافع من خديث رضا عنهم قال فكانوا يعني يؤجرون بهذا الطريق فيما على الميادنات وأقوال الزداول وأشياء من أبغاء من السرع فيهجبوا هذا ويسلموا هذا وعين من ذلك من الأرض تصيب هذه تصيب هذه وتتكلم بقية أو تصيب البقية وتتكلم هذه هذه التي عينتها إما تصيبه لما تتكلم تمام ظلم لك اظلم عليك الشر لا تترك هذا الطوب حتى وان قريبنا ان يمنعك من الطوب حتى وان هو دي طبيعي تمام قال فربما اؤتي هذا ويسلم هذا ويسلم هذا وؤتي هذا ولم يكن للناس كراهه الا هذا هو ده الكلام موجود تمام فلذلك زجر عنه زجر شدد النهي عنه صلى الله عليه وسلم سنتي اكل في قطع الارض والمحصول ها في المكان الفلاني تبع في المكان الفلاني بعض الناس انا كنت ازرع على ريت ازرعهم ضريه البهائي تمام يعني دول مش تبع ده او هقتلهم ازرعهم خضار حرام لا يجوز ربما انتج ثالك ولم تنتج ثاني ستعتمدي بك كالخاص وتهدر بك صاحب الارض هذا الذي يحدث هذا حرام لا يجوز عقود باطله تاكل الارض تاكل كلها وما خرجهما بينهما كما يرضي الله عز وجل راح قريب كثير ما خرجت فهو بينهما تمام يقول فزجر عن ذلك فأما شيء معلوم مضمون فلا بأ شيء معلوم مضمون معلوم مشاعر كي يقول مثلا هذه ربعين من تلك هذا لا بأ سبب معلوم بالليل من غيرها يقول مثلا أنا سأجلع عليك الأرض بالقرح ولكن أعطيني أربعين أردان بقمح من خطة تلك لا بأس أو بدرهم معدودة يقول سأجلع عليك الأرض وأقوم برعايتها ولكن أقبل منك مثلا كل سنة مثلا عشرة ألاف جنيه أجرى و... وما خرج من المحصوصة هو لك كل ذلك جانس تمام؟ يبقى بجزء بشيء معلوم مضمون فلا بأس بيه فلا بأس بيه. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم آهب خيبر من اليهود بالشرط لما يخرج منها بالشرط ما يخرج منها, منها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصعبات المجاهد إموتك لأرموش أصحب على أصحاب نخت فأعمل نخلة لآهب خيبر بعد أن فتح الضرب عز وجل على نبيه وقال أنتم أعلم بأمر بلدكم أنتم تعتنون لنا بالنفس ولكم شطره ولنا شطره طبعا مشاعر فاليهود غضب عنه هيتطار ليطلع إنتاجين أشريفة المساعر نسبه وحصاته كبيرة ما هو دلوقتي مثلا إيه سيكون ينتاج مثلا مثلا مئة طيب مثلا تمام ولو افتهد فيها لصرة مئة وخمسين هل يطرقها اليهود أن يشتغل حتى تكون مئة وخمسين حتى يحصل الشطره وخمسة وسبعين مثلا تمام؟ وهذا بالفتح النبي صلى الله عليه وسلم و بالفتح هذه الشريعة أنها تبطل حتى وإلا يكن يرضى لك الخير لأن يعمل لك ولدك هذا الفائدة مثل المشاعر لما يطلش يدل فيها المخصول حقيقي مع بيني وغيرك ونقصينه تمام إذن هذه طريقة لإستثمار الأراضي واستثمار الأموال يعني جاءت بها شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أن خيضر بشط ما يخرج منها من ثمر أو زرعين وهذا متفق. خلاص إذا ميزة بين المتقى وهي عن الشجر والمجرعة وهي على الأراضين فيما تزرع من حبوب أفضل الله باب إهيان المهدول ولو دفع ذا بثه إلى آخر أن يعمل عليها وما حصل بينهما جزت فقد ذكرناه في باب المجرعة باب إهيان الممات الأراضي الخريبة التي لا عوران لها ولا بناء فيها ولا زرعة فيها ولا مشاريع فيها أرض صحراء وردات تمام؟ يقول وهي الأرض الظائرة التي لا يُعرف لها منها. فانت تقرا يعني ايه يعني عن الاقطاعات يعني ايه ليس لها فيها ولا شخص ولا, ولا معسسة مؤسسه تستحوذها يعني ليس ملك لاحد مفتوح. في برادل المسلمين ليس لها مال يقول وهي الارض الدايره التي لا يعلم لها مال او نقول هي الارض المنفككه عن الاقطاعات هذا هو المواد هذا هو المواد يقول لا يعلم لها مال فمن احياها بحارق او حفر بئرين أو إدراء ماء إليها أو من عما لا تزرعه معه ملكها لذيء من فيها إلا المعادل الضغرية وده بقى إيه تشوف الإسلام إلى إعمار الأرض فلا معالم ترك الصحراء الخرية لم من أعيى موافن فهو لا إنت بس عمر من أشتعوك ده هذا في دوله الاسلام مش هيعطيك الارض مثلا تاخدها صغ وبعدين تفضل ايام ملاك زي دويت وبعدين تعمل فيها ما لا يخره الا الجبابره الكبار وبعد ما تثمر ثاني احنا بقى ادي تبع مصلحه الايه مصلحه السكه الحديد سكه الحديد في وسط الصحراء لا الصحراء يمر بسكه حديد قرن من هذا المكان ولا دي طبعا مصلحه السجون السجون يعني انا وعنده اللي هض وادوه دجالها المسلمين مصلحه السجون انا مالي من مصلحه السجون عشان كانوا أثار هنا في العمد مرن هناك مرن هناك أفوعتين وخلص تسير عم تضوّر سأل على خلص تسير حتى يومين حاسم الله عصد يا شيخ مع الجمهة ايه؟ قالوا من الأرض فرم سلحة لمن؟ لمن؟ جمهة نعم الله لله من أثر و لله تماعه كلمة <تكلم> السياسة؟ يا بوش فمن يا أمام عن الحرب لا <تكلم تكلم> حائط يا صوفه الايجار ما يتدفعش من الايجار والحوض كده مستقبلا سكن خاص بنفسه انظر الى يوسف الشد ما احاطها احياها بحائط طب حفرت ادى فص حواليها وخرج فيه الماء تمام او اجرى الماء اليها اجرى الماء اللي هي مكان معين جدا وحافظناها بسيطه شكل نهر كان مختلف بتاع الخزيه في ده عاوز يحول نهر دجله ليه تمام فتقريبا دجله في زمانه مات هو عايز يحيي موات دجله فبالذات الشهر جاء احياها باجراء بنائيه وبلغا نعمل فعل تمام بلغا العمل الفعل حيقته وصلاها هناك كانت لا ما يصل اليه او ما ما تزرع به فيها حجاره مثلا كفاها مواد كبريتيه كفاها رواث تدخل الزرع وجمعها ونظافها فاعشاب ذره جمع هذه الاشواب نظفها وهذا الاجراء له تمام؟ ملكها بجميع ملكها في ما فيها ملكها في بصيلها في بصيلها إلا المعادل الضائرة لهاديث ابن عمر رباً يضاره تعالى منهما أنه قال رسول الله من أحيى أرضاً ليست لأحد فهو أحكم منها من أحيى أرضاً ليست لأحد فقط ليست لأحد أطلقى. من, من في الآثر للأهية البترول للأهية مشاكل الضائرة بتعذر لينا فالصالر عن مكانته بعد ما عطقت في الضائرة زرعون الضائرة و عايز النظام ده فعلا نظام شري اصلا ولكن ما كنتش بدون اهمال ان اخوا بياخدوا الناس العرب او لكلهم صورات وتصصعرات تمام ولكن ما من نعمر انه اصلا كده اللي تسمونه ده ده كلام كلام يعني له له ايه عايز الشر ولكن باجذره احنا ده كده خلاص تدي بيش بننوع من الغرم والجبال وتضعها كده ودرت صخر خيله ب 10000 وضع هي ده لا نمرر بقى لي صور الاعمار ها ده لي واذا تحجر روايا لان ادى حولها احجارا ها او حفر بيرا لم يصل الى مائها او قطع او وقف تمام يبقى انا عندي كلمه حق نقولوا طب لو تمام يكون ولا يمنعها حتى رقيها بما تقدم هو حق لها انه يستمر في العمل احنا وفي لم يظهر الماء وهتا تركتها مرة بعد الماء عندك فرصة لتعاوية حفر هذا البيت وتخلص الماء لا يكون منها ماتبت روكها بسيطة مشاعر المخدمين أخرتت أخرى طبعاً في مسألة حيان المواد دي شاعر يحذل إيه حد الذي حفر بيت ما الذي يملكم هذه بيت؟ هذي لحفر بيت بيت ينزل له بالطائلة من السماء؟ هل يشرب كما هو حفر مرة له من الأرض شيء؟ لا هو يعني يعطل هذا البيت بما لها من إيه؟ من سمى هذه منطقه الحظر من هذا البيئ تمام تكليلا هذا التدهور في اعمال الصحراء واحياء النبات نعطيك هذا الاصل والتابع تابع ان هذا البيئ غالبا ماذا بيحله يعني ياتي هذا البيئ يرجع عليه من الغلم من هذا البيت. من هذا البيئ او انه مثلا ايه يعني يضع الحمل ويلا ترجع على الغنم يحتاج لمسافه يمشي فيه ولا يسحب لحد الحدود دي في الاوقات لابد ان هي ايه ان يقول له حاجز من الارض